لا في الأرض مرتين، لا علوا في الأرض كبيرا. فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عباد لي لباس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا.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 فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة, كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تثبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ودعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل ودعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين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 ثُمَّ دَعَانا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذموما مَمدحورا وَمَن أَعَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ لَهَا تَعِيها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشكورا كُلَّمَا مِدُّهَا أُولَئِكَ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 وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها, ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسقها كل, كل البسط فتبعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده قبيرا بخيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا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 تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسديحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن دعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حدابا مستورا ودعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في قرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم, ندوى وإذ هم ندوى إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربونك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا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 إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن, لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزدي لكم الفلخ في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تَدْعُونَ من إِيَّاهُ إلا إِيَّاهُ فلما نجاكم إلى البر أعرفكم وكان الإنسان كفورا أفأني أنتم أي أن يخصف بكم جانب البلد أو, أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أني أنتم أي أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً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 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ كِتَابٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۚ وَإِذَا أَنعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اعْرَضَ وَنَأبَىٰ أعرض ونآبدان به وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمل ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا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 الا ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان, بعضهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابى فابى اكثر الناس الا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض أنبوعا أو تكون لك دنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا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 رُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَرُوْهِمْ عُمْيَاءٌ وَبُكْمَ وَصُمْمَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرَةً ذَالَكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وقالوا وقالوا ا اذا كنا عظاما ووفاه انا لمبعوثون خلقا جديدا اولم يروا اللَّهَ الله الذي خلق السماوات قَادِرٌ قادر قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه الظَّالِمُونَ الظالمون الا كفورا قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قسورا ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاء فقال له فرعون فقال له فرعون اني لاظمك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما انزلها هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر, بصائر واني لاظمك يا فرعون مثبورا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 يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الاسماء الحسنى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 ولن يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا